حصرياً على موقع djkmo.com إلى حضرة حبيب الروح حتاخر نفس أهواك أنا بيوم حبيتك شفت كل السعادة وياك من الأشتاق ما دورك السعادة وياك حبك ولا يلمل صرت بعالمي الاول يا جمل بشر شفته غيرك قلبي ما يقبل عمر كل حياة انت يحبك قلبي علمته إلك بس الغزل محجوز لغيرك لا ولا قلته مغرم قلبي بحروفك أضيع بيوم ما تسوى الدنيا والبيت حبيبي لمسة شفوفه <تصفيق> حضرت حبيب الروح حتى آخر نفس أهواك عن بيوم حبيتك شفت كل السعادة وياك من الاشتاق ما دور. بس من عسل دمك قد ما باوع بعينك بالنظرات تفتهمك العسل مصنوع من خدك لا قبلك ولا بعدك انت الواحد بالكون ما موجود من عندك إلى عضوة حبيب على موقع دي جي كيمو ضدكم